Salli wa sillip alihi Salwa t'rbi alihi T'ha'ma bil mokhtar nura bil-semà Nura bil-semà Qumuna l'amlaq inha t'chidima Inha t'chidima Al-Qadar wal-gheb Allah all-ma Allah all صلاة عليه فوز ومرحمة فوز ومرحمة سيد الكون لنأمل صون للمحبعون أوصف شلو قل واترزي عليهم قل واترزي عليهم قل واترزي عن الكرار محلو لايته محلو لايته حذر وصل الروح ضربت رايته ضربت رايته ومن والاه يوصل غايته يوصل غايته وكل من به يلقى هدايته يلقى هدايته طارت الدين طرت العين والبراهين مثل فيوان طا تاج بره تاتلا بره تاتلا حوا هب بحور والقلب امتلى والقلب امتلى عفاف نور بعيون الملا عيون الملائك ذكرناها والكرب جلا والكرب جلا في ما تغلوب به وتذرو قامت حذنوا ان هما المجتبى باشم تلكى نور الابهى ربع قمر تحت الاذا تحت الابهى ما خيبك لا تصلب لا تصلب لا تدري ان المجتبى معنى المجتبى معنى البعث وجود هو الوجود نور محتوش ما له حدود خلي وسلم علي فلو عنوان المحى عنوان المحاب وسط القلوب أعذب من عذاب أعذب من عذاب أبيه العجب والله من عجاب والله من عجاب ملك الاحتاس غير ما نحب غير ما نحب هامت الروح والشبى الفوح كل سميلوح يأتنق روح Allah sallim ali Allah